أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّهِ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ फहूदन वल्लजी होयु तय मुद्दू फहू आयशिन वल्लजी उमि तुन सुमूल اقْتَمِعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ वजनी म्यू वरसती जनती नाई ओ फिरली अबी इनहू क्य नोली वला तुखिनीव मयुास यो मलाय فعمال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم